كنا كأخوين شخصان وحاولا كسب بعض المال من خلال القيام بشيء جنوني لدي عرض لك خطرت بكل شيء لن تروا لدك لوقت طويل كنت أغامر بحياتي هذه حقيبتك؟ كيف وصل الأمر إلى هذا؟ كنت قد فقدت عملي انصراف. وفقدت حريتي أين نقودي؟ أخفت سلطات لا، كنت بدون عائلة آسف؟ قد تكون هذه هي اللحظة التي ستغير حياتي للأسوأ ساعدني هيا، هيا، تحركوا، تحركوا، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة بعمر الثمينة عشر انضمنت إلى البحرية عام 2003 هيا بنا، هيا بنا قبل انضمامي للجيش كنت أخاطر أكثر من الناس الذين كنت أقضي وقتي معهم كنت أدفع حدود السلطة انضممت كي أضاع نفسي على مسار من شأنه أن يحقق لمستقبلاً إيجابياً في الرابعة والعشرين من عمري كنت قد نجحت في اختبار ضابط الصف البحري الثاني تهانينا. في عام 2008 نقلت إلى السقلية في إيطاليا التقيت بآلي كنا قد أنجبنا ابننا الأول اعتقدنا أننا نحب بعضنا كثيراً إلى أن بدأت الأمور تسير في الطريق الصعب 12 ألف دولار؟ كنت أقترض المال كي أراهن أصبحت لا أستطيع التوقف عن المراهنة بدأت أخسر خسارات كبيرة وتابعت منح الأعذار لنفسي قائلا إن الأمر ليس بهذا السوء وإنني أستطيع التعافي من الضرر الحاصل راهنت بأكثر من 12 ألف دولار في أقل من سنة في نهاية الأمر لم أستطع تعويض الخسارة أبداً أنا آسف آسف؟ قررنا الانفصال وأنها ستعود مع ابني إلى الولايات المتحدة ما الخطب؟ لن ترى والدك لوقت طويل يا عزيزي ما الخاطب؟ لم تصدمني حقيقة الأمر حتى وصلت إلى المطار اهدأ ستفوتني كلماته الأولى خطوته الأولى عندما أفكر بالأمر ثانية أرى أنني كنت رجلاً لم يقدر الأشياء التي لديه في ذلك الوقت كنت يافع عن عديم المسؤولية للغاية وأظن أن هذه أحد أهم الأسباب التي أدت إلى عدم نجاح الأمور في اليوم الذي عادت فيه زوجتي وابني إلى الديار كان اليوم نفسه الذي التقيت فيه بدون مرحبا يا رجل ستعود للقاعدة؟ أجل بالتأكيد تحتاج توصيلة؟ من فضلك اركب شكراً وقد غير ذلك اللقاء حياتي إلى الأبد أنا دام سعيد بلقائك لمار كيف الحال؟ لا بأس صديقي بدأ كأنه شخص واثق من نفسه جداً قال إنه ولد في جمهورية الدومينيكان هل تحب الموسيقى؟ بالتأكيد نشأ في فلوريدا ودعاني إلى جولة في المجتمع اللاتيني هذا بالضبط ما كنت بحاجة إليه كي أصف ذهني كانت تجربة الأولى في المجتمعات اللاتينية على الإطلاق لكن دام كان يعرف الكثير من الناس درو كيف حالك؟ جيد ممتاز شراب؟ لم أكن أتكلم الإسبانية لذلك كان دام يقودني وأنا كنت أحاول تلك الكلبئة الجديدة تفضل استمتع هنيئا يا رجل ما الذي يحدث هناك؟ معظم هؤلاء تجار ممنوعات لطالما يتشجرون فلا تقلق حيال ذلك. في تلك اللحظة كنت أقول في نفسي لا أعتقد أنني سأحب هذا الحشد سأرقص كنت قلقا من الناس الذين يمضي وقته معهم هيا لي مار. لكنني كنت أستمتع بقضاء الوقت والخروج قبل أن أتزوج لذا قلت في نفسي حسناً لأجرب إعادة بعض المشاعر الإيجابية سرعان ما بدأنا ننضي الوقت معاً كل يوم تقريباً أحياناً كنا نحتفل ليلة الجمعة طوال 24 إلى 72 ساعة متواصلة لذا أنفقت الكثير من المال على الاستمتاع الديون التي كنت قد ركمتها أصبحت أسوأ بكثير لكنني احتفلت أكثر لأن الاستمتاع كان الحل كي أتناسى الآلام كان مكانا استطيع فيه ان انسى المشاكل وكأنه اخذني الى عالم خيالي ذات الصباح ادى كل ذلك الاحتفال الى عواقب غير سارة حسنًا يا رجل أنا قادم كان المشرف علي كان من المفترض أن أكون في العمل في السابعة وكانت الساعة نحو الحديقة عشرة ونصف اذهب للقائد فورًا. <تصفيق> ادخل عن... كنت أعلم أنهم سيعاقبونني لأنني تغيبت أربع ساعات من دون تصريح استرح هل كنت تشرب ليلة أمس أيها الضابط بورتون؟ لم أكن أريد أن يعرف أنني تأخرت بسبب الشرب لأنني عرفت أنه ستكون هناك عواقب وخيمة لذا كذبت عليه وقلت لا يا سيدي وقال سأسألك ثانية هل كنت تشرب ليلة أمس؟ لا سيدي وقال لأنني أعرف أنك تكذب سأخفض رتبتك درجة انصراف انصراف وشعرت أنني دمرت هذا يعني أقل بألف وثلاثمائة دولار شهريا في ذلك الوقت كنت أرسل ألفين وثلاثمائة دولار لزوجتي وابني شهريا كيف سأتعافى من هذا؟ انقاص رطبة؟ يا رجل كنت ودوم صديقين مقربين في تلك الفترة جعلوني أطل البوابات طوال اليوم لدي عرض لك ثم تأمر خطير نوعا ما لكن سيساعدك شرح لي الأمر بشكل مبهم في البداية وقال تقوم برحلة إلى مكان ما في أمريكا الجنوبية تستمتع وتحتفل وتحضر معك شيئا وبعد أن تحضر هذا الشيء تحصل على عشرة ألاف يورو ما هو المقابل؟ اسمع عليك أن تثق بي فمن الأفضل لك أن تعرف الأقل افترضت أن هذه الممنوعات حتماً يا رجل أنت مجنون يمكن أن يتم الإمساك بي يمكن أن أسجن لست من هذا النوع من الرجال ماذا لو ذهبت معك؟ ستفعل ذلك؟ كانت أوضاع المالية سيئة جدا. تم ترشوة العاملين في المطار بهذه النقود. أستطيع القيام بمسؤولياتي حتما. الأمر كله يتعلق بالحفاظ على الهدوء. كنت أعرف أنه إن كان مستعدا للقيام بتلك الرحلة معي، فلا بد أنه واثق أن الأمور ستسير بشكل جيد. لذا قررت المخاطرة والثقة به ثقة عمياء لذا. طلبت إجازة لأسبوعين لم أعلم أحدا أنني سأذهب في رحلة إلى كولومبيا كانت الخطة أن يهبط دوم قبلي وأن تكون رحلتي بعد ساعتين من رحلته شعرت أنني في جزء قاس من العالم ليمار أين كنت؟ لقد أخرت أخبرني أنه تحدث مع الزعيم والآن ثمت شخص سنلتقي به وهو موثوق جدا هل أنت دام؟ نعم سعيد بلقائك هذا ليمار لا يتكلم الإسبانية اليوم في الساعة السادسة هذا الرجل كان يقول له إن هذا سيحدث في هذا الوقت وهذا سيحدث في ذلك الوقت وفي تلك اللحظة أدركت أن دام ليس صاحب مكانة عالية بنسبة لهم مفهوم؟ مفهوم سنبقى على تواصل أدركت أننا في الوضع نفسه شخصان يحاولان كسب المزيد من المال من خلال القيام بشيء جنوني وجعلني هذا أشعر بالتوتر كان ذلك أشبه بأعمى يقود أعمى آخر أقمت في فندق سيء أمضيت فيه الوقت إلى أن عاد من اجتماع آخر كيف حالك ليمار؟ هذا هو العمل، هذه البضاعة كانت سترات جلدية ليمار، لقد أشبعوا جلد السترات بالممنوعات منحني هذا المزيد من الثقة حتى إن أخذوا السترات من المستحيل أن يستطيع أحد أن يخرج الممنوعات لكنني كنت متوترا فكما تعلم يمكن أن نسجن غدا أراك في سيقليا بقينا في كولومبيا لبضعة أيام عندما وصلت إلى المطار كنت أقول في نفسي اعتبرها رحلة طيران عادية كالرحلات التي قمت بها عدة مرات من قبل كان لدي إحساس قوي بأنني مراقب لكن دام أخبرني أن شخصا ما أخذ رشوة ليساعدني في الحرص على أن يسير كل شيء على ما يرام لذا ذهبت إلى مكتب التسجيل جواز السفر مرت لحظتان طويلتان عندما كان ينظر إلي وإلى جواز السفر لكنني عندما رأيت الحقيبة تمر شعرت بالراحة تفضل شعرت أن كل شيء سار بشكل جيد أقوم بكل شيء بشكل طبيعي لم أكن قلقا بشان أي شيء في تلك المرحلة لأنني عرفت أن الممنوعات كانت في الحقيبة جواز السفر على الفور رأيتها تشير إلى امرأة أخرى وقلت في نفسي ما الذي يحدث؟ هذا ليس طبيعيا وكنت وقتها غارقا في أفكاري أفكر بكل الاحتمالات الممكنة تعال معي، تعال قلت في نفسي حسنا هذا غريب نوعا ما وكنت أفكر أنه علي الحفاظ على هدوئي وأرى ما سيحدث وهناك كانت حقائبي ما الذي سيحدث الآن قلت في نفسي لا تظهر أنك مذنب لا تبدو مثيرا للريبة. بدأ يخرج سترات وكنت أفكر أن هذه يمكن أن تكون اللحظة التي ستغير حياتي للأسوأ إلى الأبد أخذ الحقيبة وأخرج السوترتين الجلديتين يمكنك الذهاب لا أصدق هذا قال لي يمكنك الذهاب وركوب الطائرة فعلت ما يفترض بأن أفعله والآن إلى الهدف التالي أن أركب هذه الطائرة وأرحل من كولومبيا بأقصى سرعة ممكنة أعودت إلى إيطاليا من دون أي مشاكل وذهبت مباشرة إلى شقة دام كيف رحلتك؟ لم تكن سيئة متى سنحصل على أجرنا؟ ليس بعد <تصفيق> ثم عملية يجب أن تتم الممنوعات في السترات لذا سيدفعنا لنا عندما ميئة الكيميائي ويخرج الممنوعات ثانية ومتى سيحدث هذا؟ بضعة أسابيع أو ثلاثون يوما لا تقلق ستحصل على نقودك اهدأ كانت أوضاع المالية سيئة جدا والآن أنا أعتمد عليه ليفعل شيئا ليس لدي أي سيطرة عليه بعد قرابة شهر لم أسمع شيئاً من دام لذا قررت مواجهته بشأن الوضع أعتقد أنه ربما قد حصل على النقود ولكني لم أحصل على حصتي دام أين نقودي؟ اهدأ يا رجل لا لا لا لا أين نقودي؟ أخفت صوتك بعد أن رأى كنت جاداً أخفت صوتك لدي الحق بأن أعرف ما الذي يحدث أفصح عن الأمر وأخبرني حسناً لا نقود لم تسر الأمور وفق الخطة خاطرت بكل شيء لأصل إلى هذه النقطة فكرت بالتصرف بعنف لكن قلق الأكبر كان أن يصل الأمر إلى الجيش أتخدعني؟ أم تقول لي الحقيقة؟ عندما أعرف أي منها هو صحيح سأقرر حينها ما سيحدث لك الغضب تحول إلى حزن كان من المفترض أن نكون كالأخوين لكن كان علي أن أنضي قدماً وأبقى بعيداً عنه مع حلول السنة التالية استمرت ديوني بالإزدياد حتى وصلت إلى 17 ألف دولار تقريباً كان علي تدبر أمر الشكات المرتجعة. لم أكن أستطيع رؤية طريقة للخروج من هذه الحفرة الكبيرة التي وضعت نفسي بها ثم ذات يوم بعد مرور سنة على المرة الأخيرة التي رأيت فيها دام ألحى صديق لي أن نذهب إلى النادي اللاتيني كنت أنتظر في الخارج مرحبا كيف الحال؟ جيد كان من المستحيل أن أتجنبه كنا قريبين جداً من بعضنا وجهاً لوجه مرحبا لي مار. ما أخبارك؟ كيف الحال؟ لست بخير وضع المادي سيء بعض الشيء لكن يبدو أنك تبلي حسناً ألا دخلت قبلي؟ حسناً تعني أتحدث إليك عرفت أنه يبدو عليه العار أنا آسف لأن الأمور ساءت بيننا أعرف أنه خطأي وأنا آسف هيا يا رجل أنا جاد كنت أقرب أصدقائي وأنا أفتقدك أفتقدك حقا اخترت أن أحافظ على الهدوء والسلام بدلاً من أن أحمل الضغائن. دع الأمر في الماضي. حقاً سامحتني. أنا أسامحك. ثم دخلنا إلى النادي وكأن شيئا لم يكن. تلك الليلة طرح الموضوع وأخبرني أنه لا يزال. يهرب الممنوعات اسمع الأمور منظمة أكثر هؤلاء الرجال لديهم الكثير من المعارف أريدك أن تجرب مرة ثانية إنها عشرة ألف يورو سهلة المنال كنت يائسا جدا وكنت بحاجة للاستمرار بكسب النقود بأي وسيلة كانت سأعطيك نصف المبلغ مقدما قابلت العرض مرة أخرى غمرت بحياتي بعد سنة من رحلة الأولى إلى كولومبيا سافرت مجدداً كي أهرب الممنوعاتي للمرة الثانية في المرة الأخيرة صار كل شيء بسلاسة واعتقدت أن هذه المرة ستكون الأمور كذلك لحظة ها هي البضاعة إنها موجودة بالحقيبة عليك أن تتوخى الحذر أنا لا أتكلم الإسبانية أقول لك إنها في الحقيبة من دون دام لم يكن لدينا وسيلة للتواصل هيا بنا هيا بنا علينا الذهاب إلى المطار لم أكن أعرف إن كانت مشبعة بالممنوعات أم أنها موضبة في الداخل عرفت فقط أن بعض الممنوعات موجودة في مكان ما في الحقيبة تعال لم أشعر بالراحة إطلاقا بل شعرت بالعجز حقيقة خلال الرحلة إلى المطار رودني شعور هائل خوف من أنني لم أكن أسيطر على الأحداث اذهب إلى المطار. أشر لي قائلاً سر لي بقية الطريق. كانت الفكرة الأولى التي رودتني هي أنه يحاول تجنب الظهور على الكاميرات. لذا في تلك اللحظة كنت وحدي مع حقيبة مليئة بالمشاكل وحس عندما وصلت إلى المطار عند المدخل كان هناك شرطي فجأة سيطر علي توتر شعرت أن الخوف أصبح واضحاً على وجهي شعور ما أخبرني أنه إن صعدت على متن هذه الرحلة فلن أعود إلى المنزل بل في رحلة أخرى تماماً مرت أفكار كثيرة في ذهني ربما أستطيع أن أستقل سيارة أجرى وأعود إلى الفندق وأخبرهم أنني لا أستطيع القيام بهذا لكنني أعرف أنه سيكون هناك عواقب بالتأكيد ربما دام أو شخص يفوق دام مرتبة سيحاول قتله شعرت أن حياتي يمكن أن تكون في خطر إلا منفذ العملية ذهبت إلى مكتب التسجيل التالي كانت نفس السيدة التي شكت بي في المرة الأولى جواز السفر أهم ما علي فعله هو تجنب التواصل البصري إلى أين تسافر؟ سيد ليمار إلى أين تسافر؟ إلى سقلية ستغادر رحلتك من البوابة الرابعة والخمسين رحلة موفقة حتى ذلك الوقت كانت الأمور بخير لكن بينما كنت ذاهبا إلى البوابة لاحظت أنهم يقومون بتفتيش الحقائب المحمولة باليد بدأ التوتر يزداد لدي ثانية بينما كانت السيدة تفتش. خفضت أنفها ونظرت، وكأنها تسأل ما هذا؟ ما هذه الرائحة الكريهة؟ هناك رائحة غريبة مرحبا ماذا يوجد معك؟ آسف، لأتكلم الإسبانية ماذا يوجد في الحقيبة؟ مجرد معطر جو، أنا مدخن كنت أخذ معطر الجو الكهربائي وأوصله في الفندق أحياناً لجعل رائحة الغرفة زكية أعرف أنه لا توجد ممنوعات في الحقيبة المحمولة كل ما علي فعله هو الحفاظ على الهدوء وكل شيء سيسير على ما يرام تعال ادخل من فضلك هذه حقيبتك؟ أجل كانت قد أخرجت كل شيء من حقيبتي سمت خطب ما هنا <تصفيق> وشعرت وقتها أن هذه هي اللحظة الحاسمة إن ظهر أي شيء سأدخل السجن شعرت بالخدر وبأنني محطم. إنها ممنوعات. تعال معي. وقلت لنفسي انتهى الأمر. تعال. انتهى الأمر. أنا على وشك أن أعيش حياة مجرم. كنت في ذلك اليوم اعيش اسوأ لحظات حياتي تماما شعرت انني لوحدي في هذا العالم لا أحد يستطيع مساعدتي اخذوني إلى مركز الشرطة مرحبا سأساعدك في قضيتك كان هناك رجل أعطاني انطباعاً أنه كان يساعد السفارة هل هناك أي شخص تريدنا أن نتصل به ونعلمه أنك هنا؟ أعطيته رقم هاتف أمي وأبي ودام أخي بالتفكير بالأمر ثانية ربما كان من الخطأ أعطاؤهم رقم دام حسناً أخبرني ما حدث في تلك اللحظة فكرت بقصة كان هناك سائق سيارة أجرى أخذني في جولة بينما كنت هنا وطلبت منه أن يحضر لي حقيبة جديدة كنت قد أحضرت الكثير من الملابس والبضائع لم كلها في حقيبتي وطلبت منه أن يعطيني حقيبة أكبر لابد أن بداخلها شيئا ما لأنها الحقيبة التي أمسكني بها أخبرني الحقيقة إن كنت تريد من المساعدة في الصباح التالي، أخرجوني من زنزانة، وأنا مقيد اليدين. تتكلم الإنجليزية؟ أجل أنا من أمريكا. اسمي كارلوس. لا إن نحن ذاهبان؟ قال إن لا موديلو هو واحد من أقصى سجوني في كولومبيا. عليك أن تحضر نفسك. تعال هيا بسرعة. بسرعة بسرعة. هيا هيا أذكر أنني خرجت من الحافلة وشممت رائحة الغاز المسيل للدموع وبقايا الغاز كانت تخنق الجميع تعالوا ورحبوا بالقادمين الجديدين أهلا بكما أهلا بالسمك الصغير اهلا أهلا أهلا بكما هنا لا تقلقا سنرحب بكما أيها السمك الصغير كانوا يقولون سمك بالإسبانية هيا تقدما لا تقلقا كان هذا تكتيكا لإثارة الخوف هيا نظرت إلى كل شخص أمر به أهلا بكما استعدادا للدفاع عن نفسي هيا تعالى كانوا أسوأ مما توقعت صبي أمريكي. حاولت ألا أبدو خائفاً، لكنني كنت مذعوراً في الداخل. تحب القتال؟ صبي أمريكي. قلت في نفسي. إنه إن كان علي القتال فسأقاتل ابتعدا عن بعضكما هيا لا تفتعل المشاكل أنتم تعلماني أن للأمر عواقب هيا ابتعدا ابتعدا هيا وأنتم ابتعدوا جميعا هيا أخلوا الساحة شعرت بالراحة تراجعوا لكن غدا سيستفزني شخص آخر على الأرجح تلك الليلة لم أنم إطلاقا جلست هناك ارتعش بردا وأفكر كيف وصل الأمر إلى هذه المرحلة ارتكبت خطأ تلو الآخر شعرت بالخزي في الصباح التالي كان هناك رجل ينظر إلينا قادنا إلى زنزانة أنا سأتكلم اتفقنا؟ سأخبرك ماذا يقول أتريداني بعض الشراب؟ لم يكن الأمر كما توقعت بالتأكيد لدينا كل شيء سريره العلوي كان أشبه برف حيث كان هناك أنواع مختلفة من الطعام والسلصات والشراب وكنت أفكر كيف أحصل على هذا الحراس يعملون لدينا ندفع لهم وهم يغضون النظر حينها نستطيع شراء أي شيء نحتاجه وهكذا علمت كيف تسير الأمور بالسجن عن طريق المال يمكنك الحصول على أي شيء ترغب به عدا عن الحرية رائع وأخيرا شكرا لك من راتب الجيش كنت أملك مالا أكثر من أغلب السجناء هناك كنت قادرا على القيام بكثير من الأشياء التي كنت أقوم بها خارجا في السجن السيد، عندما كانوا يرون شخصا يملك المال جيد أجل كانوا يقدمون مستوى مختلفا من الاحترام مرحبا هذا أنا كنت أتصل بالديار بانتظام كان يدور بيننا الحديث الاعتيادي مثل كيف تسير الأمور كل شيء على ما يرام وكانوا يسمحون لي بالتحدث مع ابني يا عزيز الصغير هذا أنا مرحبا كان صغيرا جدا حينها لم يستطع حمل الهاتف لذا كنت أطلب منها أن تضع السماعة قرب أذنيه كي يستطيع سماع صوتي تذكر دوما أن والدك يحبك والدك يحبك اتفقنا لطالما أردت أن تكون كلمته الأولى هي أبي هيا قل أبي قل أبي ثم ذات مرة كررها لي وسمعته يقول أبي أبي أبي أردت أن أصرخ وأخبر جميع من حولي أن ابني لفظ اسمي لكنني نظرت حولي وعرفت أن لا أحد سيفهمني للحظة كان ذلك مصدر بهجة كبيرة لي لكنني أدركت بعدها أنني أفتقد بني عندما أعيد النظر في الأمور أستطيع أن أقول أنني كنت أستخدم الاستمتاع لاغطي الكثير من الألام لكن الحقيقة هي أنني كنت أشعر بالوحدة والحزن سنة. أيام الأحد كانت تجعل الأمور أسوأ بالنسبة إلي لأن العديد من الأمهات والأباء والزوجات والأطفال كانوا يأتون لزيارة السجناء كنت أجلس هناك طوال اليوم أرى الناس يضحكون ويتمكنون من الاستمتاع بوجبة شهية معهم ويعانقون بعضهم البعض أدركت عندها مدى أهمية العلاقات والعائلة وأنه علينا أن نهتم بالناس الذين نحبهم مرحبا، أنا ميلينا اسمي ميلينا ما اسمك؟ لمار، عندما دخلت ميلينا حياتي سرت بلقائك كان ذلك من أكثر المشاعر دفئاً التي شعرت بها مطلقاً هل تريد أن نذهب في جولة؟ نسير؟ تريدين السير؟ نسير، كلانا نسير تريدين السير؟ أجل، هيا بنا، هيا قمنا بنزها. هيا. وحاولنا إجراء محادثة بيننا. أنتي؟ أنتي. فتاة؟ فتاة. جميلة. جميلة. شكرا لك. قلت لتو إنني جميلة. شعرت أن القدر قد أرسلها لي خصيصا. لذا في كل نهاية عطلة أسبوع وعلى الرغم من أنها كانت على لائحة زائري أقيها كانت تأتي لرؤيتي أيضا. شعرت أنه لدي هدف وقتها وهو التعرف على امرأة جميلة مفاجأة المفضل لديك الدجاج لكن في السجن تتغير الأمور بسرعة فائقة قبل عشية رأس سنة 2012 بثلاثة أيام قيل لي إن لدي زائرا كنت في السجن حينها منذ نحو ثلاثة أشهر قلت في نفسي ما الذي يحدث أتريد الجلوس؟ أتيت لإعلامك أنه ابتداء من السنة الجديدة لن تتلقى أي دفعات من الجيش كنت قد افترضت أنني سأستمر بالحصول على دخل من الجيش إلى أن يتم إطلاق سراحي ماذا؟ المال الذي تلقيته حتى الآن هو دفعات لأيام إجازات لم تأخذها بالتوفيق عرفت أنه من الآن فصاعدا ستنتهي امتيازاتي في أشعر بتحسن اتصلت بالديار لأسمع صوت ابني وأجابت زوجتي السابقة مرحباً أعلمتها أنه لم يعد لدي داخل وعندها قلت هل أتحدثت مع ابني؟ تم إغلاق الخط عودت الاتصال عشر مرات على الأرجح ولم يجب أحد على الهاتف حينها فهمت الأمر أفسدت فرصتي بأن أكون موجوداً إلى جانب ابني ولكي أبني معه علاقة لقد خذلته كيف أستطيع أن أكون موجوداً إلى جانبه من وراء القضبان؟ كنت أعرف أن المال الذي كنت أرسله كان وسيلة الدعم الرئيسية لبني بعد أن أخبرني الجيش أنني لن أتلقى أي أجور بعد الآن طلبت مساعدة دام لأنني اعتقدت أنه قد يكون قادرا على مساعدتي أنا آسف جدا، لكنني لا أستطيع مساعدتك قال إن النقود قليلة، لكنه على وشك القيام بعملية أخرى يمكن أن تغير هذا كله أنا يائس وأكد أنه إن سارت الأمور على ما يرام فسوف أتلقى بعض المال من ذلك العمل عندما تم إيقاف راتبي تلقيت حكمي حكم علي بأربعة وستين شهراً في السجن كانت مدة طويلة لأتحملها كان ذلك صعباً وكادت تكون نقطة كساراً بالنسبة لي لكن ميلينا بقيت قريبة مني طوال العملية ثم ذات يوم أتى رجلان في الممر يصرخان أيها الأمريكي أيها الأمريكي سيتم نقلك النقل يعني أنه سيتم إرسالي إلى سجن آخر انهض أحيانا يكون على بعد مئات الكيلومترات أحد أكبر مخاوفي كان أنه من الصعب أن أحافظ على علاقتي بميلينا إن كنت بعيدا عنها لساعات طويلة تلك الليلة عندما اعتقدت أنني على وشك التوجه إلى مخرج السجن الأمامي قالوا لي لا هذا ليس الاتجاه الصحيح كنت أفكر إلى أين أنا ذاهب كان نفس الرجل عندما تم اعتقالي عليك أن تخبرني الحقيقة وفي تلك اللحظة أعلمني أنه من مكتب دائرة مكفحة الممنوعات أنا هنا لأعلمك أنه سيتم ترحيلك إلى الولايات المتحدة وسيحكم عليك بعشر سنوات ماذا؟ كنت أفكر عشر سنوات؟ تم الحكم علي بالفعل لماذا يقول بعشر سنوات؟ تم الحكم علي مسبقاً لدي تسجيلات صوتية لك أنت ودوم تتحدثان على الهاتف عن عملية أخرى لقد كان يتهمني بالتآمر لتوزيع الممنوعات بينما أنا في السجن أنا يائس كنت مدمراً كنت أقول في نفسي، كيف سأستطيع تحمل عشر سنوات أخرى؟ كنت قد فقدت عملي، كنت قد فقدت حريتي كنت بدون عائلة، وسيتم إبعادي عن المرأة التي أحببتها كل شيء أصبح صاحقاً جداً ولا يحتمل وأذكر أنني ركعت على ركبتي أيها القدير أرجوك ساعدني في تلك المرحلة لم أكن أعرف ما الذي سيحصل أو كيف سأخرج من ذلك المأزق وفكرت أنه علي التحلي بالصبر وأن القدير هو الوحيد الذي يمكنه مساعدتي في هذا الموقف أرجوك <تصفيق> بعد أسبوع تم إرسالي إلى سجن آخر ومن هناك أخذت كتابا وحين بدأت أقرأه أصبح كمرآة بالنسبة إلي حب المال هو أصل كل الشرور أوقعني المال في شتى أنواع الشرور الغرور يأتي قبل الدمار الغرور هو ما كنت أعاني منه كأن الكلمات من تلك الصفحات كانت تقفز وتتغلغل في داخلي وبدأت أتعلم حقائق مختلفة غيرت طريقة تفكيري طورت إحساسي بالسلام الداخلي بقيت في كولومبيا لتسعة وعشرين شهرا آخر قبل أن يتم ترحيلي إلى أمريكا عندما تم ترحيلي أخبروني أنهم أمسكوا بدم وقد تم اعتقاله وشهد لصالحي وساعدني في أن أحقق حريتي طوال هذه الرحلة أستطيع القول إن دام كان صديقا ربما قد حصلت بيننا شجرات واختلافات لكن الولاء كما أظن أهم من أي شيء مرحبا مرحبا لا لا بعد إطلاق سراحي أتت ميلينا لزيارتي في جورجيا افتقدتك كثيرا وأنا أيضا في أول مرة رأينا فيها بعضنا البعض خارج السجن. قلت لها أريدك أن تكوني شريكتي لبقية حياتي. لذا عقدنا خطبتنا كي نتزوج. قبل أن أصبح رجلا مهتما بالعائلة، تعلمت أن أكون ممتنا لما لدي. أكثر ما أندم عليه هو أن ابني يكبر الآن. من دون وجود والده وأنا أحاول قانونيا لأتمكن من الوصول إلى ابني لأنه لا يزال الصراع قائما كي أعود إلى حياته